الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في حصر هذا اليوم الثا الجمعة الثاني من ذي القعدة عام سبعة وثلاثين وأربعمائة ألف أقول لجماعتنا وأهل بيتي ومحبينا من طلاب العلم وطالباته وجميع المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا الفقير الى الله عز وجل عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعه الاسلاميه سابقا حاليا انا نزيل مستشفى الطربيشي للمفاصل إمارة دبي حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه آه. أمورنا ولله الحمد تتج تسير في السير الحسن نعم حصل عندي قبل يومين من من التمارين شيء أثر على القلب ولكن ولله الحمد الأمور كما يقرر الطباء المختصون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 ولم يقدر الله لها حل إلا هذه الأيام وإن شاء الله حسب ما يعني بلغنا ويظهر لنا أن الأمور من من حسن إلى أحسن.اللهم ولي التوفيق.ونلتقي بكم قريبا إن شاء الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدروس إن شاء الله حتى نستعين.